وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْغِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُمٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فمنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قلت ربصوا فإني معكم 124. أم تأمرون أحلام بهذا أم هم قوم طاغون 125. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 126. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 127. أم خلقوا من غير شيء أم هم ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمَن دَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِسُلْطَانٍ نَّبِيّ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجَرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عَنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيُّوا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقول هو بسم سب جو رحمان رہیوں صاحب اللہ وحیو اللہ مو شی دو 118. فاستوى 119. وهو بالعفق الأعلى 110. ثم دنا فتدلا 111. فكان قاب قوسين أو أدنا 112. فأوحى إلى عبده ما أوحى 113. ما كذب الفؤاد مَا رأى أفتم عرونه على ما يرى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 اخرى الا انكم ذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا اني الا اسماء سميتموها انتم وabaؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن 121. وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى